وقال فرعون اتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم نوسى ألقوا ما أنتم نلقون فلما ألقوا قال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 وبشر المؤمنين وقال نوسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك رَبَّنَ اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْتُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمِ